هدارنا نعلك شمعته هدارنا نعلك شمعته يا طيرك بن الحضره هدارنا نعلك شمعته يا طيرك بن الحضره هدارنا نعلك شمعته المؤمنين لكن ما معيدين ميلا دنيا المؤمنين كعبة الشريفة تلكتها كعبة الشريفة تلكتها بالكعبة طفت فاطمة شافت كرامة بتأسد شقيلها فرحان الجدار يومي لإيجت يوم السعاد وقت العسر نبت علي للادك احضر يا الولد لما احضر نفس الجنين سهل عسرها وانولد ردد نداء الثقلين حمدان إله العالمين ردت نداء الثقلة حمدين إله العالمين هذا الوليد وطلعته حي دارنا نالك شمعته هذا الوليد وطلعته حي دارنا نالك شمعته يا طير خذنا الحضرته حي دارنا نالك يا اهل كن الحاضرته يا دارنا نعلك شمعته الليل كنا معيدين ميلاد ميل المؤمنين اللي لكنا معيدين ميلاد ميل المؤمنين الكعبة الشريفة تكتا بريلي جاءنا العريش في البشرى للأم ونزيل نادى بعلوسة الملك اليوم وين ولد خير العمل يحميل على جناح السيم عدار على الجر الفحل قال إن من بعد النبي هو الذخر هو واللي الطريقة ما سلك كل عمر خسرا نوهلك واللي الطريقة ما سلك كل عمر خسرا فاضل دخل بلايته عيادنا نعلك شمعته فاضل دخل بلايته عيادنا نعلك شمعته يا طير خدمنا حضرتك عيادنا نعلك شمعته يا طير خدمنا حضرتك عيادنا نعلك شمعته انها <سحرنا> معيدتي ميلاد جميع المؤمنين هل لي لكنها معيدتي ميلاد جميع المؤمنين الكعبة يا للفرح يا العموار ميلاد ابو حسين وحسن خلت بدر طلعت فجور بعد النبي اشرف وته حدارنا للشيع اجصار يحضارنا بيام المحن منجينا لو صار العشور حدار عليه هو الضمان بنحابتن للجنان حدار عليه هو الفوزي لعبه من شعتي حدارنا شمعته وازلاو من شاعت حدا رنا نعلق شمعه يا طير كنا الحضرت حدا رنا نعلق شمعه يا كنا الحضرت حدا ميلاد كنا معيدين ميلاد مير المؤمنين كعباش شريفة فلكتتا كعباش شريفة فلكتتا يا طير خذنا للنجف نفرح سوا بمولد علي نتشرف بهذا شرف كل ليل هلب نور الولي يومي بحضرتك سيدي نبومة قاتم تنجلي قتل يضغض نكسيكات بس انت صاتك يعتلي ميلادك انهن الرسول وانبارك الزهر البتول ميلادك انهن الرسول وانبارك الزهر البتول مولانا غيركتك حدارنا نغركة شمعته مولانا لا غيرك فتنه حدارنا نعلك شمعته يا طير خذنا الحضرته حدارنا نعلك شمعته يا طير خذنا حضرته حدارنا نعلك شمعته, شمعته الليلة كنا معيدي ميلا دمير كعبة الشريفة لك كتاب كعبة الشريفة لك كتاب هذا عليسة في العديل ياهو القدر لو بارزه ضرباته كانت بالحرب كل ضربة أعظم معجزه ناسي لتحبك للابت جنة خلود وفائزه وكل مانيه خدمك يا لسات نالك خدمتك جايزة انت الشجاع الحيدري سيفك شطرت العامري انت الشجاع الحيدري سيفك شطرت العامري دينا الله بيدك رأيته حدرنا نالك شمعته دينا الله بيدك رأيته حدارنا نعلك شمعته يا طير جبنا حضرتك حدارنا نعلك شمعته يا طير جبنا حضرتك امير المؤمنين كعبه الشريفه لك بتكعبه الشريفه لك تك الاخراج